آه. أرضك أغلى أغلى اللي يضيع ذهب بسوق الذهب يلقى واللي فارق حبيب يمكن سنة ويمساه بس لي يضيع وطن وين الوطن يلقى وين الوطن يلقى أه آه آه آه يا بلادي بكتب اسمك يا بلادي ع الشمس الما بتغيب لما لي ولولا قادي على عرضك ما في حبيب آه آه بكتب اسمك يا بلادي الشمس ما بتغير لما لي ولا, ولا على حبك ما في حبيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا دار الاوفدار دار, يا دار تلبقلك الأشعار تبقي عالداير مضويه مزروعة بمجد وغار عالبرج العالي ركبوا الخيالي وسيف بتلالي وشمسك ما تغيب لمالي ولولا قادي على حبك ما في حبيب آه بكتب اسمك يا بلال بلادي على الشمس ما بتغير لما لي على حبك ما في حبيب بكتب اسمك يا بلادي على الشمس ما بتغير لما ana <سؤك> hubbik ما في habib la لا لا la لا لا لا لا la la la la la واقطاع السبع بحور لالف الدنيا ودور واقطع السباب حور وارجع على أرضك يا بلادي ارجع على أرض النور لعيد عيدك كلم وعيدك جمالي زيدك جمالي زيد لمالي ولولا قادي على حبك ما في حبيب آه بكتب اسمك يا لادي عالشمس ما بتغير لما لي ولا له احبك في حبيب اسمك يا بلادي على شمس ما بتغير لما لغى ولا عدى على حبك ما في حبيب